فإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم, فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتقذتم العجل من بطر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 ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم بتكاذكم العدل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم